يقول الامام ابو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين الشهير وابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال الحديث التاسع قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فانتح وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم بدان الكلام على هذا الحديث في درس ماضي وعرفنا ان هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وانه يتناول قضية هامة من قضايا التعبد تلك هي الامتثال لامر الله جل وعلا والالتزام بما امر الله تعالى به والنهي عن كثرة السؤال وعلى الانسان ان يطيع الله جل وعلا بقدر استطاعته وان يجتنب ما نهاه عنه اجتنابا تاما فانا الله تعالى اذا نهانا عن امر وجب علينا ان ننتهي وهكذا إذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن امر وجب علينا أن ننتهي لأن ما ينهانا عنه الله تعالى إنما هو بمقدورنا أن نشتربه فالله لا يكلفنا بما لا نطيق واذا امرنا سبحانه وتعالى بامر حرصنا على ان نمتثل فان لم نتمكن من الامتثال التام فلنمتثل بقدر الاستطاعة لان الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذا الحديث يعد اصلا في امور العبادات وكيفية اداء العبادات وقد عرفنا في درس ماض ان هذا الحديث جاء وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك ان الله تعالى شرع الحج وفرضه على الأمة وألزمهم بان أن يحجوا فلما فرض الله الحج على هذه الأمة بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة خطبها في الناس يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فقام رجل من أصحابه رضي الله تعالى عنهم يسمى بالأقرع بن حابس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان حريصا على العبادة حريصا على الطاعة حريصا على الامتثال لما بلغه أمر الله بالحج استفصل انا حج في كل عام لأن الحج مفروض كل سنة لكن هل يلزم كل إنسان أن يحج كل عام او ان الحج مفروض مرة في العمر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال يا رسول الله في كل عام وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه لكنه كرر السؤال من باب الحرص ومن باب الرغبة في الجواب ومن باب معرفة او التطلع لمعرفة الحكم افي كل عام يا رسول الله ولم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية فكرر السؤال للمرة الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لو قلت نعم لوجبت. أي لكان الحج مفروضا على الناس كلهم كل عام ولا ما استطعتم أي ولو كان الحج مفروضا على الناس كل عام ما استطاع الناس أداءه لأن الناس تعتريهم أحوال منهم الصحيح ومنهم المريض ومنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم من يحول الأعذار والأحوال والطواري تحول بينه وبين اداء الحج كل عام ولذلك الله فرض عليهم الحج مرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم الحج مرة ومن زاد فهو تطوع لم يقفل النبي صلى الله عليه وسلم الباب لكن بين أن المطلوب مرة واحدة في العمر ثم قال صلى الله عليه وسلم ناصحا وقال صلى الله عليه وسلم موجها وقال صلى الله عليه وسلم معلما ذروني ما تركتكم عليه ذروني ما تركتكم عليه يعني لا تكثروا من السؤال ولا تكثروا من الافتراضات. ان امرتكم بامر آتوا منه ما استطعتم ذروني ما تركتكم عليه فإنما أهلك الذين من قبلكم يعني من الأمم السابقة من أسباب هلاكهم كثرة مسائلهم كلما أمروا بأمر سالوا وقد ضرب الله لنا مثلا في ذلك وبين لنا ما كان عليه يهود من عمت وما كان عليه يهود من معصيه ومخالفة حيث ان الله يأمرهم بأمر لكنهم لا يلتزمون حكى الله عنهم في كتابه العزيز واذ قال موسى لقومه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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة شابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرس ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها كل هذه الأسئلة إنما أريد بها التعنت ولذلك شدد الله عليهم كما شددوا ولو أنهم إذ أمروا بذبح البقرة أخذوا أي بقرتين لكان في ذلك تحقيق لأمر الله لكنهم لما شددوا شدد الله عليهم ولهذا كان من تعنتهم والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نكون مثلهم وأن نشابههم ولذلك قال ذروني ما تركتكم عليه فإنما أهلك من كان قبلكم أو فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم كثرة الأسئلة ولذلك نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ليس كل سؤال يطرح وليس كل سؤال يلقى وإنما ترقبوا ما ينزل من الوحي فإن في الوحي كفاية لأن الله سبحانه وتعالى أكمل لكم الدين ولأن الله تعالى أتم عليكم النعمة فكل ما تحتاجونه من أمور دينكم الشرع الحكيم يبينه والشرع الحكيم يفصله بحيث لا يحتاج أحد إلى المساءلة ولذلك أنتم في غنى عن السؤال أنتم في غنى عن السؤال ولذلك لما أراد الله تعالى تعليم المؤمنين وأراد سبحانه وتعالى توجيههم نهاهم أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قدموا بين يدي نجواهم صدقة ما أذن لهم بأن يأتي الواحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرتدي معه الكلام إلا إذا تصدق أولا ثم بعد ذلك يأتي ويسأل وهذا إنما كان في مرحلة من المراحل لينضم لي الأمر العام مع التطبيق العملي لأنه قد يجد الإنسان فرصة يلقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويريد ليستانس بالنبي عليه الصلاة والسلام فربما طرح أسئلة وربما كانت هذه الأسئلة لا مجال لها وهي أسئلة لا أثر لها ولا دور وربما كانت اسئله شخصية لا تعود على المسلمين بكثير من النفع بل ربما كانت هذه الاسئله يعني تضر السائل دون ان يعلم كان الناس حديث عهد باسلام والواحد منهم يريد ان يسأل كل بكل ما يخطر في باله ومما يذكر في هذا الباب من أسباب يعني وروب هذا الحديث ومن أسباب نزول هذه الآية أن رجل كان يشككه الناس في أبيه كلما اختلف مع إنسان وكلما تلاحى مع شخص شتمه ومن هذه الشتائم التي تلقى أن يهم ينسبونه لغير أبيه ينسبونه لغير أبيه فتزكك في نفسه واحب أن يعرف فجاء يوما وجد الفرصة وسأل النبي يا رسول الله من أبي فقال له أبوك فلان وأجابه بما لا تهوى نفسه وبما لا تحب لأن مثل هذه الأسئلة ما ينبغي أن توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان بإمكانه أن يسأل عن نسبه من يعرفه وجاءه إنسان يا رسول الله اين أبي فقال أبوك في النار لأنه مات كافرا وجاءه آخر يسأله أين ناقتي فقد ناقتاه أين ناقتي وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى من أجل الإجابة على هذه الأسئلة الخاصة التي لا تتعلق بدين ولا ترتبط بمبدأ ولا تدل على فضيلة ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل فأنزل الله تعالى يوجه الأمة لانه ليس كل ما يخطر في البال يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم ولذلك أحسن المسلمون وتأدبوا وعرفوا آداب السؤال، فاقتصرت أسئلتهم على الاشياء الأشياء الهامة، على الأمور, على الأمور المتعلقة بالدين، على الأمور المتعلقة بالدين والمتعلقة بأحكام الشريعة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وغير ذلك مما جاء القرآن يثني به على هذه الأسئلة ويبين الأحكام الشرعية لهذه الأسئلة التي سألون يسألونك عن اليتامى قل إصلاح له خير إلى غير ذلك فكان هذا التوجيه المبارك وكان هذا التوجيه من الله سبحانه وتعالى ليس كل سؤال يدور في الذهن يوجه للنبي عليه الصلاة والسلام الأسئلة التي توجه للنبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون فيما يتعلق بالشريعة وفيما يتعلق بالدين أما الأسئلة في غير ذلك فمحظورة والإنسان الذي يريد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي له أن يتريث ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم دأبوا على هذا الأمر فكان الواحد منهم لا يسأل يمكث العام قد يقع السؤال في ذهنه لكن لا يسأل ولذلك كانوا يحبون أن يأتي الأعراب وأن يأتي العقلاء من الاعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين فيجد الناس في ذلك تحقيقا لما يدور في خلد خلدهم وما يدور في أذهانهم من إجابة الأسئلة التي يتمنون الاجابه عليها بل ان الله سبحانه وتعالى من حكمته ومن لطفه بهذه الامه ان دربه كيف يسالون وفيما يسالون بعث جبريل عليه السلام نزل جبريل عليه السلام إلى الأرض والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم على مشهد ومرأة من أصحابه جاء جبريل في صورة سائل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب يذكر لنا عمر رضي الله تعالى عنه هذه الحادثة يقول بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اطلع طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد الشاهد من هذا الوصف ان الرجل جاء في صورة وفي هيئة حسنة وفي صورة كاملة هيئة تدل على الحلم والعلم والوقار وهيئة تدل على انه انما جاء من اجل ان يفيد من الاسنة التي يطرحها ثم جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة وفي صورة يستحسنها الحكماء والعقلاء لانها تدل على الجدية في السؤال وتدل على ان السائل انما سأل مستطلعا مستعلما لا انه يسال سؤال مستهزئ وسؤال مستخف اين ناقه من ابي يعني هذه الاسئله التي غضب منها النبي صلى الله عليه وسلم واما سؤال جبريل لما جاء في تلك الصوره وفي تلك الهيئة رحب به النبي عليه الصلاة والسلام وعجاب السائل عما سأل بكل صدر الرحب وبكل تقبل وبكل اقنئنان بدأ السائل بعد ان جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اسمد ركبتيه الى ركبتيه ووضع يده على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام سؤال كل مسلم محتاج معرفته سؤال يتطلع الناس اليه سؤال لا بد لمن انتسب الى هذا الدين ان يتعلمه قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان قال صدق وهذا ايضا كان ملفتا للنظر الصحابة رضوان الله عليهم اعتادوا ان من ياتي يسأل انما يستعلم انما يسأل من اجل ان يعرف اما ان يسأل ويؤكد اجابه السائل ويصحح إجابة السائل فهذا أمر غريب ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حينما سأل أجابه علق جبريل على الإجابة قائلا صدقت قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يعني هذا ما هو سائل عادي كيف يسأل وكيف يصدق فعجبنا له يساله ويصدقه ثم قال له يا محمد اخبرني عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى وهذا كلام لا ينطق به إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى كما قال جل من قائل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى واجاب جبريل ايضا قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال صدقت قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني لا أنت ولا أنا لأن الله تعالى يقول إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتزهى كل نفس بما تسعى إذن في إطار ما أمر الله قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن امارتها يعني ايش علاماتها ولما كانت امارات الساعة وعلامات الساعة كشفها الله تعالى للناس وبين لهم هذه العلامات اجاب النبي صلى الله عليه وسلم ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاه العرات العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان امور مادية قضايا اجتماعية يتحسسها كل مجتمع لان المجتمعات مقسومة الى حاضره وبادية فاذا رأيت هذه الامور تظهر البادية الب... الحاضره في ترف ان تلد الامه ربتها والباديه ينصرفون عما كانوا عليه من الرعي من الزراعه الى البنيان وارتفاع البنيان والاشتغال بالامور الحضرية لذلك تنقلب الموازين لدى اهل البادية واهل الحاضرة هذا من علامات الساعة وان ترى الحفاة العراة العارة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان يقول عمر رضي الله عنه ثم انطلق يعني الرجل غادر المجلس فلبثنا مليا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يريد تنبيههم ان هذه حادثة ما ينبغي ان تمر دون ان تدركوا المغزى من هذه الاسئله قال علي بالرجل فأخذوا يفتشون انطلق الصحابة رضوان الله عليهم في سكك المدينة يبحثون عن الرجل الذي غادر المجلس قبل قليل لكنه ملك ظهر لهم في صورة إنسان وهذا مما مكن الله به الملائكة الملائكة الجن عندهم القدرة على أن يتصوروا في صور مادية آدمية أو في صورة حيوان أو نحو ذلك أما الإنسان فما يستطيع أن يغير من هيئته ولذلك ظهر جبريل عليه السلام في صورة إنسان في صورة آدم ما كان يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته في صورة انسان في صورة آدم لانه لو جاء في صورته الملائكية لا يطيق الانسان رؤيته. لعندما ينزل بالوحي في صورته الملائكية ماذا يحدث للنبي عليه الصلاة والسلام تصيبه حالة اشبه ما تكون بالاغماء واليوم نحس بهذا كثير من الناس اذا رأى شيطانا اذا رأى شيطان في صورته ماذا يحدث له راسا يفقد وعيه يسقط مغشيا عليه ولذلك الله سبحانه وتعالى قدر ان يرى الناس هذا الملك وهو يسأل لانه لو سأل من وراء الحجاب قد لا يستوعب الناس اسئلته وقد يظنون ان هذا شيطان يلقي بالاسئله لكن جاء في تلك الصورة احس به الناس رأوه شاهدوه نظروا اليه تفرسوا في وجهه ارادوا ان يعرفوا من اي قبيلة هو من اي جهة هو من اي اسره هو ولذلك قال عمر رضي الله عنه بعد ان وصفه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من لا أحد فلما قال لهم علي بالرجل دابوا يبحثوا عنه بلم يجدوه قال إيه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في روايات أخر أنه كثيرا ما ياتيه في صورة صحابي يسمى بدحياء ابن خليفة الكلبي وكان الرجل يعني على هيئة حسنة وعلى سمة حسنة فكان الملك يظهر على هذه الصورة لكنه ظهر هذه المرة في صورة يقول النبي عليه الصلاة والسلام انه لم يتبدأ له في اول الامر انه جبريل لكن عرفه و. احس بانه جبريل فاخبرهم بانه جبريل جاء يعلمهم امر دينهم جاء يعلمهم كيف يسألون جاء يعلمهم ان الاسئله التي ينبغي ان تلقى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هي ما فيها خير يعود على الناس ال... ونفع يعود على الناس لا مجرد سؤال يخطر في البال ولذلك على طالب العلم ان يتعلم كيف يسال وان يتعلم ما الامور التي يسال فيها اما انه يطلق لنفسه العنان وبمجرد ما يخطر في باله سؤال يساله قد لا يكون ذلك محمودا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابة رضوان الله عليهم مبينا لهم ان هذا جبريل ووجههم في هذه الرواية التي بين ايدينا منبها الى انه ليس كل ما يخطر في البال يسأل عنه ذروني ما تركتكم عليه فانما اهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ولأن الله تعالى وجههم يا أيها الذين آمنوا لا تسالوا عن أشياء تد لكم تسؤكم والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبرنا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة ميتك بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها هذا هو المنهج الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولذلك اشار الامام ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث ان هذا الحديث كان له سبب ورود كما عرفنا وهو سؤال الاقرع بن حابس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن فرضيه الحج اهي في كل عام او انها مرع قال وفي الصحيحين عن انس رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال رجل من ابي وهذا جاء يعني سبب ورود هذا الحديث أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أكثر السؤال عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وصائد المنبر وأرشدهم إلى ما ينبغي وقال لهم صلوني يعني ما من أحد يسأل سأجيبه و. ظن بعض الصحابه رضوان الله عليهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم بالسؤال فسال رجل من ابي فقال له ابوك فلان مع انه تربى في حجر شخص اخر ومع انه منسوب الى شخص اخر لكن لما لم يحصل السؤال كان هذا الجواب قال قال أبوك فلان فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم وفيهما أيها في الصحيحين أيمر عن قتاده عن أنس رضي الله عنه قال سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احفوه في المساله ومعنى احفوه يعني حتى اكثروا وحتى ضاقت نفس النبي صلى الله عليه وسلم من اسئلتهم لانها لم تكن اسئله ذات نفع عام وانما هي اسئله عن امور ليست ذات تعلق وذات اهميه فغضب فصائد المنبر فقال لا تسالوني اليوم عن شيء الا بينته فقام رجل كان اذا لاح الرجال ومعنى لاحا يعني اذا خاصم غيره من الناس يعني وقعت بينه وبين غيري خصومة دعيا الى غير ابيه يعني يعير يعيرونه بغير ابيه انت, انت لست ابن فلان انت ابن فلان يعيرونه بغير ابيه قال دعيا الى غير ابيه فقال يا رسول الله من ابي؟ ما دام الناس يعني يتهمونه او يعيرونه فقال ابوك حذافة يعني غير الذي ولد على فراش وغير الذي نشأ في كنفه لان النبي صلى الله عليه وسلم اجابه بما هو الواقع وهذا ليس بمستبعد لان نظام الجاهلية النظام في الجاهلية كان يتيح بذلك عائشة رضي الله عنها ذكرت لنا